فالباري تكلمنا على عبارة ما هي العبارة التي تكلمنا عليها؟ تكثر في روايته تكثر في روايته المراسى تكثر في روايته المراسى وهذا لمن تقال لمن يقال على أنه يكثر في روايته المراسى للراوي ماذا؟ لمن يقال هذا الذي يكتب الإسلام هذا الذي غالب ما يأتي به المقاطع والمراسل والحكايات والمواعد ولا يسند حتى إذا أسندها غالبا لا يفلح غالبا لا يفلح واضح؟ طيب اليوم عندنا قاعدة أخرى وهي على مسألة الإرصال لماذا يرسل الأئمة أحاديثهم؟ لماذا يرسل الأئمة الأحاديث؟ إذا كان الحديث مرفوعاً ومسندا فلماذا يا ترى يُعْسَل؟ فالأفضل أن يكون مسنداً وأن يأتي بالسند السند هو السلم إلى المتن والطريق المواصل إلى المتن فإذا كان كذلك فالحديث بدون إسناد يعني لا يساوي شيئا كما قالوا خل وبق وكما قالوا أيضاً كمن يلقى يرتقي إلى السطح بدون سلم فإذا لا بد من الإسناد وقوائم الحديث الإسناد قوائم الحديث الإسناد فلا يمكن أن نقول بأن هذا الحديث صحيح إذا لم نجد إسناده فلا بد من الوقوف على الإسناد لنعرف ما قيل فيه ولنحكم على الحديث فلا يمكن أن تصحح الحديث وأن تجهل رواة الحديث فلا بد أن تعرف من روى، فلذلك السؤال الذي طالما طرحه المحدثون يقولون لماذا يرسلون يأتي واحد دون أن يذكر ويقول قال رسول الله لماذا يرسلون الجواب الإرسال أو إرصال المحدثين الحديث يكون على مراتب وعلى حالات لأن الراوي تكون له حالات متنوعة الراوي الذي يروي لنا الحديث تكون له حالات متنوعة طالة قد ينشط فإذا نشط يذكر السند فيسند لنا حديثه هذا عندما ينشط وطارة قد يكسل أو يكسل هكذا كسلا يكسل أفضل يعني يتثاقل عما لا ينبغي أن يتثاقل عليه فياتي بحديث مرسلا بدون إسناد فينسل حديثه إذن عندما ينشط ماذا يفعل يسند عندما يكسل ماذا يفعل يرسل حادثا هذا الذي قالوه في ماذا في تلخيص الذهب ركزوا على ركزوا على هذا جيدا الذهب جاء إلى مستدرك الحاكم فماذا فعل الحاكم يقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم فيأتي الحافظ الذهب في التلخيص يلخص أحكاما الحاكم فقط يذكر حكم الحاكم يقول صحيح بين قوسين لا يعني أنه هو حكم عليه بالصحة وإنما هو ناقل لأحكام الحاكم لخص أحكامه وطارطان يحصل له النشط فيتوسع فيتكلم عن الحديث فمثلا يقول هذا على شرط البخاري ومسلم ويقول كلا والله فالحديث موضوع أو يقول كلا والله ففي السند من التئم بالكذب كلا والله هكذا إذا طارة ينشط فيحكم على الحديث وطارة يكسل فلا يحكم على الحديث كذلك الرؤون طارة ينشط فيذكر الحديث بسنده وطارة يكسل فماذا يفعل؟ يرسل الحديث كذلك من الأسباب التي تجعل المحدثين يرسلون ولا يسردون أنهم عندما يكونون في مقام التذكير وفي مقام الوعظ وفي مقام الإرشاد فهنا في هذه الحالة إذا كان المقام مقام تذكير ومقام وعظ ومقام إرشاد فهذا ليس مقام إسناد ومقام إملاء ومقام احتجاج على على الخص بأن هذا السند صحيح أو ليس بصحيح إنما هذا مقام وعظم ومقام ماذا؟ إرشاد فإذا فلا يحتاج إلى ماذا؟ أن يأتي يوم بالسند لا يحتاج أو يكون مقام احتجاج على خصم في مسألة المسائد في مسألة المسائد ضروري أن يذكر لنا السند وما قيل فيه لا فإذا ليس في حاجة إلى أن يسوق الحديث كاملا بسنده المقصود أن يأتي بالشاهد أن يأتي بالشاهد يأتي بالحديث ويقول كذا وكذا واحد رأىه يتكلل في ما لا يعنيه واشار إلى لسانه وقال له كف عنك هذا كف عنك هل يحتاج لأن يذكر له السند أو يقول له إن العبد لا يتكلم بكلمة من غضب الله لا يلقي لها بانا يأوي بها سبعين خريفا في النار أو يقول له من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت عن القول بأنه حسن أو يقول له يعني هذا عفوا هذا صحيح هذا آخر لربتنا من حسن الإسلام المرئي تركه ما لا يعني وشيء من هذا القبيل يعني يحتاج لأن يقول له من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني هناك من ضعفه وهناك من حسنه شيء من هذا القبيل ثم يذكر ويسترسل في ذكر الأسانيد وما قيل في السند ومن ضعفه ومن حسنه لا يحتاج لأن المقام مقام إرشاد ووعظ ووعظ ولا يحتاج لماذا إلى أن يذكر الأسانيد وإنما يكفي أن يذكر المتن فقط وغالب ما يحدث هذا في مجلس المناظره أو المناظرات وفي مجلس الحوار والمحاورات وفي مجلس النقاش والمناقشات وفي مجلس الذكر والمذاكرات الذي المجالس التي تتم بين أهل العلم في هذه الحالة أو في هذه الحالات التي ذكرنا لكم العلماء يتساهلون لا يذكرون لكل لكل متن لا يذكرون له سنده إنما يذكرون المتن فقط فهم يتساهلون في مسألة الإسناد في هذا فلا يذكرون الحديث مسندا إنما يذكرونه كيف يذكرونه مور الصلاة وربما اقتصروا على المتن فقط وربما أحدهم يذكر المتنة مع الصحابي الذي رواه مع الصحابي الذي رواه مثل يتكلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ذكر الشاهد دون أن يذكر الراوي ودون أن يذكر السنة بل هل يذكر السنة وطارت يقول وقد روى الشيخان من حديث النعمان بن بشير قال ويذكروا دون ان يحتاج الى ان يذكر الاسند على انهم نقلوا ان العراقي اذا كان حتى في مسألة الخطبة هل هي مثل المناظرات والمحاورات والمناقشات والوعب ان يحتاج الى ان يذكر الحديث بسنده في زمن العراقي انهم كانوا اذا ذكروا الحديث يقول له انكر السند انكر السند لكن زمان زماننا يكفي أن يذكر الحديث بأنه مخرج في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم ويكفي إذا كان ممن يشتغل بعلم الحديث أن يقول الحديث صحيح أو يحيل على من صححه أو صححه الشيخ ألباني أو أحمد شاكر أو صححه غيرهما أو الشيخ الحويني أو غيرهما من ممن يشتغل بعلم الحديث فهذا يكفي. لكن في مجلس الحوار مجلس مناظرة والكل يحب أن يغلب خصمه وأن يوقعه يحتاج لأن يذكر له الأسانيب لا يحتاج في في هذه الحالة أو في هذه الحالات التي ذكرنا يرسلون والإصال هو ليس عيب في ذاته إذا كان الذي يرسل معروف إذا كان الذي يرسل معروف يعني كيف يرسل مثلا ممن كان يرسل لإمام مالك لإمام الشافعي وغيرهم فهؤلاء علماء كبار أئم كانوا يرسل ولذلك قال علماء الحديث الإرصال قد وقع من كثير من الحفة وهم أفذار فطاحل ووقع من كبار العلماء والفضلاء وهل عيب عليهم أبدا ما عيب عليهم ذلك إما لهذا الذي ذكرنا الأسباب التي ذكرنا لكم وإما أنه ليس فيه إيهام ولا تلبيس على الثاني إنما الذي يخاف منه الذي يأتي بالإيهام ويأتي بالتلبيس هذا نعم إرصاله يخاف منه إرصاله يخاف منه هذا والله أعلم فائدة اليوم إذا فنقول العلماء يرسلون لأسباب يرسلون لأسباب هذا مرخص الفائدة يرسلون لأسباب إما أنه ينشط ويسند أو يكسل فيوصل أو يرسل عندما يكون في مجلس وعظم أو عندما يكون في مجلس مناظرة ومحاولة أو عندما يريد أن يستدل على الخصم لا يحتاج إلى أن يذكر السند وإنما يكفي أن يذكر له الشاهدة فقط يلا هذه كافية إن شاء الله تابع بسم الله الرحمن الرحيم فصوت حتى يسمع؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال سبق لنا عبد الله بن يوسف من هو التمنيسي نعم قال أخبرنا مالك نعم لأن الإمام مالك الشيخ هو أخبرنا مالك عن عمر بن يحيى المازني عمر بن يحيى المازني هذا سبق لكم ولأن نسبه هنا إلى ماذا؟ تابع عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زين أن رجلا قال لعبد الله بن زين هنا العلماء قالوا لأن عمر هو الذي سأل عبد الله بن زيد. لماذا؟ قالوا لأنه كان كثير وضوء كان كثير وضوء فأراب أن يعرف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك سأله هذا السؤال ونكزه كيف سأله تابع وهو جد عمرو بن يحيى. نعم أتستطيع أن تريني كيف كان أتستطيع هذه همزة استفهال هل تستطيع كما يقول علماء أن تريني الإراعة هل تستطيع الإراعة إيايا كيف كان يتوضع رسول الله فهذه في, في نوع ملاطفة في السؤال ولذلك حسن السؤال نصف العلم والطالب لا يمكن أن يستخرج العلم من شيخه إلا إذا كان لطيفا في السؤال ولبس أن يقدم بين السؤال كلمة دل على مدحه على مدحه يعني مثلا شيخنا بارك الله فيكم هل ممكن أن تبين لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فهنا ماذا أراد أراد أن يريه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عمليا بالفعل ومعلوم أن العلماء قالوا التعليم بالفعل يكون أبلغ من القول وهذا في كل شيء التعليم بالفعل يكون أبلغ من القول وسبحان الله العلم إما أن يكون نظرياً وإما أن يكون عملياً والجمع بينهما أفضل الجمع بينهما أفضل ولا يمكن أن يزكو العلم إلا إذا جمع بينهما طالب العلم وكما كانت تقول أمه سيدنا أحمد نحنبل كانت تقول له كم قرأت اليوم كم حفظت اليوم يقول حفظت كيت وكيت فتقول له انظر أين أنت منها هل تطبقها وكان الإنم أحمد بعد ذلك يقول استعينوا على حفظ الحديث بالعمل به والرجل عندما يحفظ الحديث من أجل أن يعمل به أولا هو وأن يعلمه للناس يرسخ الحديث في دينه لكنه إذا حفظ الحديث أو هياه ليقوله للناس يتبخر عندما يخرج من الكلمة ولا يتذكره أبدا فلذلك التعليم بالقول له ثمرة، لكن التعليم بالفعل ثمرته أفضل, ثمرته أفضل ولذلك انظر جبري عندما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وصار يسأله أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن إحسان، أخبرني عن الساعة. كل ذلك يجيب صلاصما يقول صداقت مع أن مقتضى أن السائل إذا سأل مع أنّه يجهل الحكم. ولكن عندما يجيب النبي صلاصما يقول صداقت. ومن كان السائل جبريل، ومن كان المعلم رسول الله وسلم ولكن في الآخمة ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام فإنه جبريل أتاكم ليسأل أما قال أتاكم يعلمكم دينكم فيعلمكم معنى كأنه يقول يعلمكم كيف تسأل ثم انظروا أيضًا النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر صلى على المنبر وهذا يسمى إث? التعليم بالفعل صلى على المنبر هذا تعليم بالفعل انظروا عندما علم الوضوء الصحابة بالفعل انظروا عندما جاء إلى مكان وعلم الصحابة الوضوء لأن التعليم بالفعل أبلى وقد غلط بعض الشافعية حيث قالوا التعليم بالفعل يكون فيه نوع رياء ولا تقبل منه الصلاة هذا غير صحيح النبي عليه الصلاة والسلام علم من؟ علم الصحابة وعلمهم الصلاة وعلم المسيئة صلاته، المسيئة صلاته يعني في صلاتي علمه ماذا هو جاء وسلم على النبي ثم رجع وقال له النبي صلي كأنك لن تصلي بعد أن رد عليه السلام في المرة الثالثة قال إني لا وحسنوا غيرها فماذا علمه بعد ذلك الوضوء الوضوء فالشاهد أن العلماء قالوا التعليم بالفعل من التعليم بالقول فلذلك هذا هو السبب الذي جعل عمر أن يسأل عبد الله أن يعلمه بالفعل هل تستطيع نعم وقال بعض العلماء هذا الاستفهام هل معنى أنه لا يستطيع وكيف لا يستطيع وقد رأى النبي يصلي ورأى النبي يتوضى إذن كيف يقول له هل تستطيع قال بعض العلماء إما أنه كان كثير وضو وأراد أن يأخذ الصفة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة هذا الصحاب الجليل وإما ظن أنه لبعده لبعده عن النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم من زمان فظن أنه قد نسي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لبعد العهد فلذلك قال له هل تستطيع؟ نعم قال عبد الله بن زيد نعم فدعى أي نعم أستطيع أستطيع يعني لم أنسى ذلك نعم فدعى بماء فأفرع على يديه فدعى بماء لاحظ هنا فدعا بماء هناك رواية موهين ابن خالد فدعى بالتور والتور ما هو التور جاءت في أهل. قيل القدح القدح على وزن سبب على وزن سبب قدح سبب القدح على وزن سبب يقال لمن للإناء والقدح على وزن ذئب يقلما للسهام فلذلك قالوا خده كذئب يعرف بالسامي كسبب آلية ذا كسبب آلية ذا وقيل الطور ماذا قيل الطور مراد به الإناء الذي يستطيع أن يتوضأ منه إنسان واحد وقيل الإناء من الصفر والنحاس ولذلك قيل له الصفر لأنه يشبه الذهب ولذلك اسمه بعضهم الشابه يقولون للمحاس الشابه الشابه في ماذا إما أنه في الحمراء يشبه الذهب وإما غير هذا وإما غير هذا وقيل المراد به القادح المقصود به قادح من حاجر كان يتوضأ فيه رسول الله وقال بعض العلماء ولعله توضأ في نفس القدح الذي توضأ به رسول الله فتكون الصورة أبلغا وأعظم وأفضل يعني القدح الذي كان يتوضأ فيه رسول الله كان عندهم قدح من الحجر يتوضأون فيه يتوضأون ويوجد هذا في بعض البوادي يعني مع العيون تجد عندهم قدح يعني مثل الحجرة على شكل إنا يتوضعون فيها أو يضعون فيها الماء للبهائم لتشرب هذا موجود فإذا لعل قال بعض العلماء فيكون أبلغ فعل هذا وقيل قد حي التسط مطلقاً ها القادر اختلفوا في قدره إلا أنه قال هنا في رواية أنه قام أفرغ والمرابيل صبّ من الماء أفراد وفي رواية فأكفأ وفي رواية فكفأ وقيل إنه فكفأ ولكن كفأ أبله هما في الحقيقة لغتان بمعنى واحد ولذلك يقال كفأ الإناء وأكفأه إذا أماله كفأ الإناء وأكفأه إذا أماله فكل هذا بمن واحد نعم فأفرغ على يد. ولذلك يقولون كفأت الإناء وأكفيته كفأت الإناء وأكفأته وأكفأته يعني إذا أماله هذا هو المقصود نعم فالمراد به الإفراغ الإفراغ من الإناء على اليد هذا المقصود به هذا هو نعم فأفرغ فأفرغ على يديه لاحظوا هنا في هذه الرواية فأفرغ على يديه بالتثمية وفي رواية ولا يمكن أن يص على يديه دفعة واحدة وفي رواية فأفرغ على يديه بالإفراد وليس بالتثمية وأفرغ على يديه وقيل إن المراد بالإفراد هنا إرادة الجنس وهذا معلوم في البلاغة أنهم يطلقون المفرد ويريدون به ماذا؟ الجنس يريدون به الجنس نعم فأفرغ على يديه أفرغ فأفرغ على يديه هذا غسل اليدين في أول الوضوء وفيه أوجه خمسة فيه أقوال خمسة هناك من قال بأن غسل اليدين في أول الوضوء قالوا بأنه سنة كلمانكية وهناك من قال بأنه واجب إذا كان من الاستيقاظ من النوم ليلا وهناك من قال واجب إذا شكر هم في يده أو طاشت يده ومس نجاسة شيء من هذا القبيل قالوا يجب أيضا وهناك من قال بأنه إذا كان من نوم النهار مستحب ومن نوم الليل واجب وأقوال الأخرى كل هذا فيه كلام وفيه كما يقول العلماء اجتهاد وفيه توسع والكل إن شاء الله على ساعة فما ينبغي للإنسان أن يضيق واسعا ومعلوم أن النبي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال استيقظ أحدكم من نومه كما سبق الحديث فلا يغمس يده في الإناء والسبق أن بينا من نومه من مراده هل نوم الليل أم نوم النهار والسبق أن قلنا بأن بعض الصحابة كان يغسله يعني مرة لا أكثر والسبق أن ذكرنا أيضا أن بعض الصحابة قال لا أبالي والسبق أن ذكرنا أقوال لا لا داعي للإعادة هنا فقال المراد باليدين فأفرغ على يدي تابع الحديث ماذا قال فغسل مرتين لا فأفرغ فأفرغ على يديه فغسل مرتين لاحظوا يركزوا جيد فأفرغ على يديه المراد باليدين هنا قالوا بأن القرن هي التي تبين فأفرغ على يدي المراد بالدين الكفان لا المرفقات المراد بهما الكفان والقارنة هي التي تبين فغسل يديه مرتين وفي رواية فغسل مرتين ومعروف الذي يغسل هو الكلام عن اليد فغسل وفي رواية فغسل يديه ثلاثا فغسل يديه ثلاثا وعلى كل سياته إن شاء الله لأن الاتحدة الاتحدة المخرج لا بأس سواء كان مرة أو مرتين أو ثلاثا وإن كان في قواعد معروفة عند الفقهاء أن الأصلاء عدم التعدد أن الأصلاء عدم التعدد نعم ثم مضمضة واستنصر ثلاثة آه يعني بثلاث غرفات ثم مضمضة واستنصر وسيأتيكم إن شاء الله رواية الكشمهان وهذه معروفة واستنشق ثلاثا النشوك وماذا الاستنشاق من شو شنو المقصود به هنا؟ واستنثر استنشاق الماء استنثر نفر يأخذ بي ماذا بأربة الأنف هذا يقال النفر نعم واستنشاق ثلاثة فلذلك لم يذكر هنا الاستنشاق لماذا؟ لماذا لم يذكر؟ ماذا ذكر؟ يلزم نعم، فلذلك لا يحتاج إلى مش مش ضروري كذا، وإن كان ذكرت في بعض الروايات قد سبق أن قلنا لكم بأن كثير من الفقهاء خالفوا بعض السنن ليس عنادا وإنما اعتمادا على رواية من الروايات، وال يتبعوا بعض الروايات. والعلماء يقولون لا يمكن كما يقول علماء الحديث لا يمكن أن يؤخذ الحكم من حديث واحد مجردا. لابد أن نجمع ألفظه وطرقه وقد سبق أن ذكرت لكم الأمثلة ويكفي في مسألة ماذا نحن نتكلم عن عن هذه الوضوء يكفي أنه هذا لم يذكر فيه الاستنشاء ولو الاستنثار وحادث آخر ذكر فيه الاستنشاء دون الاستنثار ويلزم ذلك وحدي الآخر أنه ذكر الاستنشاق والاستنفاء فلذلك العلماء يقول لا بد من ذكر باقي الألفاظ حتى إن الإمام الشوكاني قال من أراد أن يعرف فرائض الصلاة فليجمع ألفاظ من حديث المسيء صلاته فإذا جمع ألفاظ حديث المسيء صلاته قال منه يأخذ إيش؟ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صفة صلاة النبي و... لأنه هو يتكلم على الصلاة وكذلك ماذا كذلك غريب الحديث يفسره غريب آخر وكذلك قلنا مسألة من مسألة أحناف الأحناف عندهم ماذا عندهم عندهم على أن الرجل إذا قال الله أكبر ثم ذكر أي اسم وليس بالضروري لفظ التكبير يقول التكبير يقول قد دخل في الصلاة والخروج يقول قد خرج ويقرأ آية أو آيتين ويقرأ صورة قصيرة دون أن يقرأ الفاتحة صلاة رسعية في الركعات الأربع أو في الركعات الثلاث إذا كانت صلاة الله أو في الركعتين إذا كانت صلاة صلي لا يحتاج أن يقرأ الفاتحة لماذا؟ إننا أخذوا بحديث الواحد حديث موسيقى صلاته قال له النبي عليه الصلاة والسلام عندما علمه الطارى قال واستقبل القبلة ثم كبر ثم إلى أن قال له عليه الصلاة والقرأ ما تيصر معك للقرآن والذي أخذ برواية واحدة كالأحناف ما قالوا قالوا فتح للسواجين في كل الركعات ولكن عباجة معنا ألفظه نجد أنه قاله. اقرأ الفاتحة ثم قرأنا تيصر معك من القرآن هذا هو فإذن هذه قاعدة مهمة تنبؤ لها كما يقول علماء الحديث الحديث لا يمكن أن نأخذ منه الحكم إلا إذا جمعنا الفاظه وطرقه وكما يقول الإمام أحمد وعلي بالمذين الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علاته وقالوا أيضا الحديث إذا لم تجمع الفاظه لم يفهم معنى قالوا في هذا قواعد كثيرة نعم نعم ثم رسل وجهه ثلاثة البخاري ذكر هذا الحديث لماذا ذكره هنا ذكر ليبين على أن المسح ينبغي أن يكون معمما على الرأس فقال الذي لا يرى التعميل من الشافعية وأنتم تعلمون أن الشافعية ماذا قالوا قام يمكن ان يمسح ربع ربع ثلث الرأس او ربع الرأس بل هناك قول شاذ لو مسح شعره واحده يعتبر ماسح لانهم جعلوا ماذا جعلوا المسح جعلوا امسحوا برؤوسكم الباء بالطبع يعني بعض الشعر يك وجعلوا البعض الاخر جعلها زائده وامسحوا رؤوسكم والبعض الاخر جعلها له الإلساق للإلساق نعم ثم غسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثة استنثر يعني أخذها بالنصرة النصرة هي كما قلنا لكم أرنبت الأنف مربيها أرنبت الأنف نعم ثم غسل وجهه ثلاثة ركزوا جيدا في هذا الحديث هذا الحديث في جواز المخالفة في أعضاء الوضوء يعني معنى ان الترطيب لا يلزم الترطيب لا يلزم والذي يلزم الناس بالترطيب نقول له الامر في ساعة واسمعوا لهذا الحديث وترون انه يغسل بعضها مرتين وبعضها ثلاثا وبعضها مرة بل وسياتي ان شاء الله حتى التقديم لاسمي الفقاعات تمكيس. والمالكية عندهم كما قرر شراح الخليل أنه من مكس في الوضوء فيه أقوال فيه أقوال وأقربه قالوا يكره فقط ويعيد على القرب ولكن الصحيح أن التنكيس إذا فعله الإنسان نقول صلاة صحيحة ولا بأس ولا بأس الأفضل إذا فعل هذا مرة فعل هذا نقول له لا بأس كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس بالمخالفة معنى المخالفة طارط يفعل ثلاثا وبعض الأعضاء يغسلها ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة لكن من الأفضل؟ ما هو الأفضل؟ هل مرة مرة؟ أم مرتين مرتين؟ أم ثلاثا ثلاثا؟ الأفضل؟ أن يغسل الأفضل التثليث هذا هو الأفضل لماذا الأفضل التثليث؟ الأفضل التثليث لأنه يكون أنقى يكون أنقى ولذلك العلماء قالوا الأفضل التثليث لأن الأولى تكون فرضا والثانية كيف تكون سنة وقال الثالثة إلى كررها فتكون أيضا مستحقة وهنا يبقى, يبقى المسألة مسألة يبقى مسألة ماذا مسألة رأس مسألة رأس ومسألة كولونيد هذه إن شاء الله فيها أيضا نص سيأتيكم إن شاء الله ونشير إليه أنه ورد رواية أنه مسح رأسه ثلاثاً وهذه الرواية حاول بعضهم أن يضعفها حاول بعض بعضهم أن يضعفها والصحيح أن أقل أحوالها أن تكون حسنة أن يمسح رأسه ثلاثاً أن يمسح رأسه ثلاثاً هذا هو فعلى كل إذا سئلتم كما قلنا لكم سابقا ما هي صفات الوضوء الجواب صفات الوضوء أربعة أم أقل أربعة من يذكر الصفة الأولى مرة مرة في كل الأعضاء الصفة الثانية مرتين مرتين الصفة الثالثة ثلاثا ثلاثا الصفة الرابعة أن يوحد مرة مثلا يغسل وجهه يخالف يغسل وجهه بعض أعضائه ومرتين وبعض الآخر ثلاثا أو البعض مرة فتكون الصور كم أربعة أربعة فتكون الصور أربعة هذا هو فإذا الشاهد عندنا في الحديث أنه البخاري رحمه الله تعالى ذكر ليبين لنا أن الرأس ينبغي ان نعمم فيه المسح نعم خلاف لماذا خلاف لمن للشافعية خلاف للشافعية لان الشافعية ماذا قالوا قالوا يكفي مسحه يكفي مسح بعض الرأس الثلث او الربع او شيء من هذا القبيل ماذا نقول في هذا القول قول ضعيف او نقول قول مرجوح لانهم قالوا اذا اقتصر على ربعه كافي إذا اقتصر على ثلثه يكفي ولكن دعنا نكون تصور تصوحنا واحدا أخذ بهذا القول وتوضأ ومسح ثلث الرأس ولم يتم المسح هل يعيد وضوء وإذا لم يعيده هل صلاة صحيحة على كل الأحوات أن يعيد الوضوء أن يعيد الوضع لأنه هذا لا يسمى مسح هذا لا يسمى ماسح فالمسح لا بد فيه من ماذا لا بد فيه من التعمير وإذا كان يقلد مداراً من المدائب فنقول له أيضاً لا نستطيع أن نلزمه بالإعادة ولكن نقول له ينبغي أن تعمم لأن هذا الذي دل عليه القرآن وهذا الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلي نعم وكذلك المرأة ما يقال للرجل يقال للمرأة المرأة أيضا تمسح من ماذا تبدأ من المقدم على الراجع إلى إلى مؤخلات الرأس إلى القفا ولكن من منبك الشعر للرجل وكذلك من المقدم كما قلنا إلى القفا أما الضفائر فسبقاً قلنا لا يجب مسحها أو المسح عليها لأنها قد تكون طويلة وهناك من قال على أن المسح يكون من ماذا من مؤخر الرأس من القفا وهذا قول من هذا القول أخذ باللواية على ظاهرها على ظاهرها كالستاتك إن شاء الله وهو قول وكيع للجراح وهو إمام الأعمى إمام الأعمى وكان يحترمه الإمام أحمد وهو شيخ الإمام أحمد فيقول المسح يبدأ من هذا من القفى إلى الناصية من المؤخر إلى المقدم نعم أما الإمام فسبق أن تكلمنا عليها نعم ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين إلى المرفقين طيب ثم غسل يده كم قم مرتين ثم غسل يديه مرتين, مرتين مرتين إلى المرفقين المرفقين هنا تثنية طبعا في رواية رواية أخرى رواية المستملي والحمو فيها إلى المرفق هذه الروايات إلى المرفقين أو المرفقين، وفي روائع المستمل والحماوي إلى المرفق أو المرفق كما سبقا قلنا يعني بالإفراد المرفق إلى على إرادة على الجنس كما سبقا قلنا, قلنا, قلنا على إرادة الجنس من ورد بالمرفق بالمرفق هو مفصل والعضد مفصل الذراع يفصل بين الذراع والعضد مفصل الذراع والعبض. وقيل له المرفق لماذا لماذا قلنا له المرفق ها لا قلنا سامقا لماذا قلنا له المرفق فهمت نعم أنت لماذا قلنا له المرفق المرفق لأنه يرتفق به في الاتكاء يرتفق به لاحظوا ركزوا يرتفق به في الاتكاء عند الاتكاء يرتفق به فلذلك سمي بذلك لأن العرب ربما سموا الشيء باسم غيره وهذه قاعدة يفهمها جيدا ربما سموا الشيء باسم غيره وهذه أيضا القواعد المعروفة أنهم يقولون العقيقة العقيقة ما المراد بالعقيقة لمن لمن يقال العقيقة ها ولي يعني العقيقة هي الشاة التي تعق ولكن استعملوها لمن استعملوها لتسمية الولد لأنهم ربما سموا الشيء باسمه لأن العقيقة من العق والقطع ومنه العاق ومنه العاق ومنه أن النبي صلّى الله عليه على الحسن والحسين فالعاق لأن العرب ربما سموا الشيء باسم غربي أو كما يقول اللغويون بأن دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاستعمال دائرة الأخذ هذه قاعدة مهمة هذه إن شاء الله سنفصل فيها عندما نكون في مادة النحو إن شاء الله طيب فهنا إذا قلنا المرفق ماذا يدخل فيه؟ يدخل فيه غسل اليدين إلى المرفق وش المرفق داخل ولا ما هو داخل؟, داخل. عندنا أحد العلماء يقول لا إذا مشي بمعنى إلى على حقيقتها إنما المراد بها؟ معه إنما المراد بها ماذا؟ معه هكذا من قالها؟ زفر زفر قال إذا في قوله تعالى يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا إِذَا قمتم إِلَى الصَّلَاةِ فاغسلوا وجوهكم وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى المرافق أي مع المرافق إلا بمعنى مع وقد سبق من معاني إلى فقال مربي أونط نعم وارد عليه علماء لأنه يريد أن يبين على أن إلا لا تفيد ما لا تفيد هاي والمسألة لا بد أن نتكلم عليه هل إلا تفيد الغاية مطلقا أم لا تفيد الغاية مطلقا هل دخولها في الحكم أم خروجها منه عندما تقول يزدكم قوة إلى قوتكم هل قوة التي زادهم داخل مع قوتك أم لا الجواب نعم فعندما يقول ربنا عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل هل الليل داخل أم خارج فإذا قلنا الليل داخل معنا أننا نصوم الليل ومهر نواصل ولذلك الإمام مالك يرى أن من أكل أو شرب ناسيا لا بد أن يقضي لا بد أن يقضي قال لأن ربنا عز وجل قال ثم يتم الصيام إلى الليل وهذا لم يتمه إلى الليل هذا طبعا لأن الإمام مالك لم يصله الدليل الحديث أو ربما لا يصح عنده مع أن هناك أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام الله عليه وسلم فلا قضاء عليه فلا شيء عليه فإنما طعمه الله والسقار والمعروفة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأكلت مرأة كبيرة السن ثم بدأت تسفق قال لا أحد حاضره ما بك يوم فلان فقالت كنت صائمه فقال يعني حتى ملات بطنك فقال لا شيء عليك والحبيب لو طرق كذلك الرجل الذي جا الى بيته فقال يا ابو هريره اني كنت صائما فزرت فلان فاكل قال لا شيء عليك انما اطعمك الله وسقك قال ثم زرت الثاني فاكلت فقال لا شيء عليك انما قال ثم زرت الثالث فأكل. وقال إنما أطرق الله قال ثم أزلت الرابع قال حسبك أنت الرجل لم تنمي الصياد فلذلك الإمام مالك يقول إلى لا تفيد الغاية يعني إيش معناه هل الحكم يكون داخلاً أم خارجاً هذا للتقريب للتقريب عندما نقول مثلاً دخلت إلى البيت هل البيت داخل ولا خارج فنعم نشوف الغاية لا ودان من الغرائب الغالي، فلذلك قال العلماء الصحيح فيه تفصيل طارة تكون الغاية داخلة وطارة تكون غير داخلة والملك عندهم من داخلة داخل ولكن في الاستدلال في العام في القول نعم في العمل لا ولذلك تقالوا ما قالوا وفي دخول الغاية الصح لا تدخل إلى وحتى دخل قالوا حتى تكون داخلة الغاية تكون داخلة لكن إذا لا تكون داخلة. من تفيد ماذا قال؟ قال مالك أخطأ في المسألة ومن قال بأن لا تفيد ومن لا تفيد الذي يفيد حتى فلذلك عندما قال إن استدل بقوله تعالى ثم يتم الصيام إلى الليل يعني إلى بمجرد ما يدخل الليل لأنه لا تفيد غاية لا يكون الحكم داخلا كلها لا يكون الليل داخلا كلها لأن حتى نعم مثال ذلك تقول أكلت السمكة حتى رأسها وسيأتي إن شاء الله أو حتى رأسها أو حتى رأسها ها؟ إذن إذا قلنا بأن حتى تفيد غاية فيكون الرأس إيش؟ بأكل. حتى الرأس ما يقول أكلت السمكة حتى رأسها بالرفعونة يعني حتى رأسها ما يكون هل تفيد غاية أم لا غاية؟ لا تفيد غاية تفيد غاية الحكم داخل ولا فهمت؟ الحكم داخل ولا لا لحكم داخل وإذا قلنا بأنه غير داخل ثم أتموا الصيام إلى الليل خارج ولا داخل الليل خارج خارج فإذا الحكم خارج فلذلك قالوا وفي دخول الغاية الأصحى لا تدخل إلىه حتى دخل وحتى أكلت السمكة حتى نصر فيكون طبعا من قلنا نطنب أن عن معنى الأربعة تكون حتى حرف جر يفتر وحرف نصب للمضارع أتر وحرف عطف ثم حرف الانتدار فهذه أربعة مقيدة كحتى مطلع وحتى يحكم والناس جاءوا كلهم حتى العامة يعجبا حتى الكليب وسبان حتى الجياد ملعان أرسل وهذا سياتي إن شاء الله في مادة النحو على كلهم هل تفيد غاية قلنا مسألة فيها تفصيل على الراجح وإن كان الإمام الشافعي في كتابه الأم وهذا كتاب الأم وكتاب رسالة أنا أقول هذا طلبت لي. من لم يقرأ يقرأ الرسالة لا يعرف عقل الإمام الشافع. الرسالة سبحان الله ولذلك قالوا بأن الإمام الشافعي مرجع في اللغة. وقالوا بأنه أول من وضع أسس علم أصول الفقه. فإذا قرأت الرسالة تشاهد ذلك. ترى ذلك حقا. كما قالوا على سيد قطب رحمه الله تعالى على بعض الأخطار اللي عنده في الكتاب والرجل كان أديباً لا يمكن أن تعرف قيمة الظلام إلا إذا قرأته داخل السجن فإذا قرأته داخل السجن تستحضر بأنه فعلاً كان سيداً وكان قطباً كأنه يخاطبك يدخل إلى قلبك بدون استئذان دعكم الرابع المدخل ربيع أن فربيع فربي أن الله لسانه وعلى على الصالحين وعلى المجاهدين ولكنه يدب عن الطواغيت. فلذلك أنا رأيت كيف يرد على الشيخ مراد البالح كان يرفعه واليوم يرد عليه وسبحان الله حتى إنه قارنه مع أمة الضلام وأمة الكفر. إيش هذا؟ ما هذا؟ على كل حتى لنعد نجا. فكتاب رسالة الإمام الشافعي سبحان الله إذا أردت أن تعرف أصول الفقه كيف يتكلم عن المجمل كيف يتكلم على العام كيف يتكلم عن الخاص كيف يتكلم عن المبين كيف يعني كلام رائع ثم يستدرب القرآن وكيف ثم أيضا إذا أردت أن تعرف قيمة فقه الرجل عليك بكتابه عليك لماذا ذكرنا هذا؟ هذا من نافلة القول لأنه قال لا أعلم خلافا في إيماد دخول المرفقين في الوضوء. لا أعلم خلافا لا أعلم قال عيلة الام لا أعلم خلافا في إيجاب دخول المرفقين إلى ماذا في الوضوء؟ قالكله لا أعرف خلافا فمعنى أن اله تفيد ماذا ماذا والزفار قال بأنها اله بمعنى ما؟ معنى أنها غير داخلي والهذا حافظ محجر في الفتح, في الفتح يقول زفر محجوج بالإجماع زفر محجوج بالإجماع نعم نعم ثم مسح رأسه بيديه إيه هناك رواية أنه توضأ حتى أشرع في العابض وهذه في صح مسلم كما هو معلوم وقال رأيت رسول الله يتوضأ حتى أشرع في العابض ووفي رواية هذه رواية من حديث جابر بن عبد الله رواية رواها الدارقطني دارقطني معروف كتاب السنن إنما وضعه لي فيه المناصر حديث ضعيف والغرائب الغرائب ولكنه حتى البياض السنن الكبرى من حديث جابر بن عبد الله قال بأنه إن النبي قال إن النبي صل وسلم أدار الماء علىني مرفقين أدار الماء على مير وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به هذا الحديث ضعيف إسناده ضعيف فلذلك لو صح هذا لرفع الإبهاج ولكن الحديث ضعيف ورد في سنن الدار القطنين حديث عثمان بإسناد فيه ضعف ولكن العلماء قال لأن ضعفه خبيف وفيه أنه غسل وجهه ويديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضوضين حتى مس أطراف العضوضين هذا الحديث على ما فيه ولكن حسنه بعض العلماء حسنه بعض العلماء بل في رواية أخرى رواية الطبراني من حديث وائل بن حجم في شهدته النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ويديه حتى جاوز المرفق حتى جاوز المرفق وهذا أيضا يستأنس به ويستشهد به نعم هذه أحاديث بالنظر إلى طرقها وهي ليست شديدة الضعف يقوي بعضها بها فقد سبق أن قلنا لكم في علم الرجال أن الحديث الضعيف إذا كان شديد الضعف حتى ولو كان مئة ألف طريق لا تزده إلا ضعف على ضعف هي لا تقوى ولا تقوى هي لا تقوى ولا تقوى أما إذا كان خفيف الضعف فهذا يستشهد به ويكون حسنا إن شاء الله نعم ثم مسح رأسه بيديه ثم مسح رأسه بيديه في رواية ثم مسح رأسه كله ثم مسح رأسه كله هذه الرواية إذا صحك وهي رواية في رواها من غزين قد سبق ذكرنا بأن إسحاق إنما سأل الإمام مالك, مالك سأل الإمام مالك فأجابه بهذا كله نعم فأقبل بهما وأدبر آه أقبل بهما وأدبر في صحيح مسلم فمسح أو مسح رأسه كله ما أقبل وأكبر ما أقبل وأكبر نعم في رواية ما أقبل وأكبر في رواية أخرى وصد نعم بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه طيب هذا بدأ بمقدم رأسه يعني استوعب بطء الشعر الشعار بالمسح وش هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا مدرج هل هو كلام النبي أم هو مدرج؟ وتعلمون أن الإدراج الراوي يدرج كلمة أو الإدراج إما أن يكون في أول الحديث أو في آخره أو في وسطه ويكون الإدراج حتى في السند، ولكن هذا من العلماء من قبل ان الحديث هي إدراج ومن علماء من قابل أنه ليس مدرجاً, ليس مدرجا هذا قالوا لأنه من الحديث وليس مدرجا إن هناك من قابل هذا من كلامي الإيمان مالك وقالوا الصحيح أن يبدأ بمؤخرة بمؤخرة الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه وهذا غير صح نعم أقبل وبهما وأدبر نعم لأن الواو هل تقتضي الترطيب لا تقتضي الترتيب. لأن في رواية فأدبر بيديه وأقبل فأدبر بيديه وأقبل هذا هو نعم حتى ذهب بهما إلى قفاة حتى هذه رواية أخرى فأقبر بهما وأقبر ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه طيب أنا الآن يعني العلماء ما تكلموا على قضية التعميم التعميم إذا جعلنا الباء للإلساق التعميم فهناك من قال بأن التعميم واجب هناك من قال بأن التعميم سنة وليس بواجب هناك من قال التعميم سنة وليس بواجب وإنما من عم ما يكون قد أتى بالكمال والأفضل ومن لم يؤمن يكون قد ترك أفضل نعم ثم أسأل رجليه حتى إن القصلاني القصلاني يقول كلاما جيدا أو يقول كلام جيد لأن قال تعمروا بشروط و بعضه بعضهم قال تعمل بدون شروط سليم عند سليم القرذة مشفقة فقال كلاما جيدا ما هو الكلام الذي قال وهذا الكلام يحب أن تسجلوا في الحقيقة قال وقد ثبت وجوب أصل المسح فجاحده كافر وقد ثبت أصل أو وقد ثبت وجوب أصل المسح فجاحده كافر لماذا؟ لأنه قد طعيد لأنه قد واختلف في مقداره فجاحده لا يكفر لأنه ظني وهذا كلام رائع وإنما أحببت أن أنبه عليه لأبينا إن كان ظني الدلالة الشيء هو ظني الثبوت ظني الدلالة شيء أما إذا كان ظني الثبوت وقطعي الدلالة هذه شيء آخر فلاحظوا ماذا قال ماذا قال ما كتلتم وقد ثبت وجوب أصل المسح تابع فجاحده كافر, فجاحده كافر. لماذا لا. لأنه قطعي واختلف في مقداره المسح قطعي لكن مقداره عابه واللي هو ظنه فالذي جحد أصل وجوب المسح يكفر والذي جحد مقداره لا يكفر لماذا؟ لأن الأصل المسح قطعي ولأن ماذا آخر؟ مقداره ظني مقداره ظني نعم ثم غسل رجليه آه غسل رجليه لاحظتم هنا ثم غسل رجليه على الإطلاق ولم يذكر مرة طيب ولا ثلاثا ولا مرة لماذا لم يثلث ولم يثني ولم يفرد هذا طبعا كما قلنا لكم على أن غريب الحديث يفسره غريب آخر ولكن المالكية قالوا هذا فيه دليل على أنه يغسل الرجلين, يغسل الرجلين حتى الإنقاذ حتى يحصل الإنقاذ وسيأتي إن شاء الله في حديث غسلهما حتى أنقاهما وسبق لنا هذا حتى أنقاهما فقالوا إذن في إذن الماذا على أن غسل الرجلين لا بد أن يكون فيه الإنقاذ وطبعا كما سبق لكم بأنه ألوه إما ليكون مرة مرة، بعضه مرة، وبعضه مر أو مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاث ثلاث، والأكمل شنو؟ التثلث الكل، التثلث الكل يبقى مسألة الرسول الأدنى سبقا بين ما قيل فيها، فإذا فعل هذا أو ذاك فنقول له الكل جائز، الكل جائز، وسبق هنا. يعني هذا الحديث يبين لناصفة وضوء النبي بالفعل أم بالقول؟ بالفعل والبيان بالفعل يكون أبلغ وكما يقول الشافعية يقولون البيان بالفعل أوقع في النفوس منه بالقول البيان بالفعل أوقع في النفوس منه بالقول وأبعاد من التأويل وأبعاد من التأويل هذا ما قرروه شفعي فمواله هذا جيد جدا ما هو ماذا قالت شفيعيا البيان بالفعل أوقع في النفوس منه بالقول وأبعاد من التأويل وأبعاد من التأويل في رواية وغسل رجليه إلى الكعبين إلى الكعبين طبعا هذا معروف ما قيل في مسألة الكمين طيب أتم آه هذا تمام الحديث ماذا يستفاد من هذا الحديث الآن نقف وقفة سريعة من ما يستفاد من هذا الحديث أولا من لطائف الأسناد أنه خماسي أو سداسي ثانيا من لطائف الأسناد أنه فيه أنه مدني إلا عبد الله بن يوسف. بن يوسف ولأنه سكنها أو قدم إليها وفي أيضا التحديث والإخبار بالجمع بالصيغة الجمع وفي أيضا التحديث بالعنعنى والمؤنن وكذلك قال فهذا كله جائز هذا كله جائز وكذلك سبقنا قلنا بأن البخاية ينوع في ماذا في السياء ومن ما يصطبط من هذا الحديث قبل الشروع في الوضوء غسل ماذا غسل اليدين <تصفيق> إلى الكوعين واختلف هل للمضافة أم سنة أم واجب إذا كان مستيقظ من النوم أم واجب إذا أحس أنه مس نجاسة أم مستحب إذا كان من غيره نومين والكلام طويل فيكون على مذهب الشاف المالكية سنة وأما إلى المرفقين ففر وفيه أيضا المضمرة والاستنشاق عند المالكية المضمرة والاستنشاق والاستنطار سنة وعند الشافعية فر واجب والصحيح أن المضمض والاستشاق والاستنثار هما سنة ولكن في الاغتسال فرد لماذا قلنا الاغتسال فرد شنو الدليل شنو الدليل على انه لا شنو الدليل على انه فرد لان ربنا عز وجل قال وان كنتم جنوبا فاتطهروا فجاء بسيغة ماذا اطهروا لا بصنة المبالغة فاتهروا هذه صنة المبالغة لم يقل فاغتسلوا لو قال فاغتسلوا لكان ماذا لكانت المنظمة حتى في الاغتسال سنة وليست واجدة أو فرض كما قال بعض العلماء قالوا ان التعبير فاتهروا دليل على ماذا على الايجاب أيضا مما يستفاد من هذا الحديث غسل الوجه واليدين أو العام باقي الأضاء ثلاثا وهذا الأولى فرد والباقي ماذا؟ سنة والباقي سنة وطبعا المرة الواحدة فرد والثانية سنة والباقي كده مستحدى نعم وهذا كما يجري على الرجال يجري على النساء كذلك مما يستفاد من هذا الحديث وقد ترجم البخاري باب مسح الرأس كله ليبين على أن مسح الرأس ينبغي أن يكون كاملا كله نعم بخلاف الشافعي يقال إذا مسح ثلثة أو ربعه ويكفي هذا قول ضعيف كما قل وفي أيضا أن البخاري يرى أن مسح الرأس مرة واحدة في هذه الترجمة نعم وفي بيان التعليم بالفعل وقلنا التعليم بالفعل قبل ويكون أوقع في النفس بماذا بالقول لأنه, لأنه يكون أبعد من التأويد وفي أيضا ماذا؟ آداب ما هي الآداب اللي فيه؟ آداب التلمير مع أستاذه حيث خاطبه بأسلوب التلطف والتلطف بالسؤال مهم ولذلك كان حسن السؤال نصف العلم فلذلك كيف فتسأله كما قال قال له أتستطيع أن تريني كيف كان وضوء رسول الله أتستطيع نعم وفيه أيضا غسل الرجلين إلى الكعبين وفي رد على مدى مطلق وفي رد على الرافضة حيث يرون المس على الرجلين الشيعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل من النار فيدل على أن الكعبين كيف هما داخل مع غسل الرجلين داخل أو لا الجواب نعم وفي أن هذا الحديث رواه البخاري لعله خمس في خمسة مواضع وكلها آسة تأتيكم إن شاء الله تبارك وتعالى ونقف هنا بإذن الله عز وجل وفيما ذكرنا كفاية نسأل الله عز وجل ألا يؤخذنا وغادن إن شاء الله درس النحو غدا بإذن الله عز وجل درس النحو النواصب لعلّا وإن شاء الله نسأل إخوة اللي معنا هنا أين كنا قد وقفنا هل على النواصب على الجوازم فلعلنا على الجواز فننظر ثم نتابع عند ذلك إن شاء الله وقد سبق أن قلت لكم وأقولوا هنا قلت البالحة أيضا بعد البالحة في درس طنجة في النحل قلت على أن ركزوا جيد على أن الكلام إما عند الأصلي إما أن يكون تأسيسا وإما أن يكون تأكيدا الكلام إما أن يكون تأسيسا وإما أن يكون تأكيدا، وعند علماء النحو الكلام إما أن يكون عمد وإما أن يكون فضلة وعمد الكلام أربعة والباقي فضلا، فضلا الأصل هو يُستَرْمَعَ ليَّ في الغالب طبعا، لأنهما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لئيم لئيم حال، لكن لا يُستَرْمَعَ عنه، والأصل يُستَرْمَعَ عن هذا الأصل غالبا. لكن عمد الكلام لا يستنع عنها لا بداني حتى يكون هناك ما يدل على الحذف. المبتدا والخبر الفاعل والنائب ونائب وفاعل ومبتدى وخبر اسم نحات عمد كما قلنا أيضا على أن الكلام كلام المصنف مآجر من قوله الكلام هو اللفت المركب إلى باب مرفوعات الأسنى إلى هنا من مرفوعات الأسماء الكلام هذا هو زبدة النعم زبدة النعم وهذا لب النعم وهذه أصول وقواعد للتأسيس من أراد العلم بالتأسيل فليأخذه بأصوله وبحقائقه وبمقدماته وبأضاده لا أن يقرأ كتابا على أي شخص يعرف أن يقرأ فهي من المسألة لا العلم ينبغي أن يأخذها عن أصحابه يقول كتاب قد قرأه وكان أحد مشايخنا الكتاب إذا لم يقرأه عن شيخه مستحيل أن يدرسه ما أمله ملكة قوية يستطيع أن يدرس أي كتاب ولكن كان يقول كتاب هذا لم ندرسه على الشيخ فلذلك لم ندرسه فغادر إن شاء الله ندرسه ولا ندرسه وغادر إن شاء الله مع مادة النحو وقد تعبت أستسمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم